أ موسوعه النابلسي للعلوم ا ء و ا ح د س ل ب ع ض ه ا على بعض في ا ل أ ك ل إن في ذلك ل آ ي ا ت ل ق ق و م ي ع ل و ن وان تعجب فعجبوا قولهم ا اذا كنا ترابا أ انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 إ ن م ا أنت منذر و ل ل ك ق و م ه ا د ا ل ل ه ي ع ل م ما م ت ح ل ك ل أنثى و م ا تغيظ ا ل أ ر ح ا م و م ا ت ز د ا د وكل ش ي ء ع ن د ه بمقدار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 موسوعه ط م ا ل س ح ا ب ا ل ث ق ا ل و ي س ب ح ا ل ر ع د ب ح م د ه و ا ل م ل ا ئ ك ة م ن خ ي ف ه ر س ل ا ل ص و ا ع ق فيصيب ب ه ا من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له د ع و ة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إ ل ا كباسط كفيه إ ل ى الماء ء لا يستجيبون لهم يستجيبون ي ب ش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 الغدو والآصال قل من افاتخذتم ل و ا والأرض قل الله قل قل أ ف ت من دونه أ و ل ي ا ء لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضرا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 م ا ل ن ء فسالت أ و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حيه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل يضرب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 والذين ل م ي س ت ج ي ب و ا ل ه لو أن ل ه م م ا في ا ل أ ر ض ج م ي ع و م ث ل ه م ع ه ل ف ت د و ا به ه أولئك ل م سوء الاسلاميه ح س ب ب ومأواهم و جهنم ا م ه ن ع ل م ماء أن إليك م ن ربك الحق كمن الحق ه و أ ع م إ ن م ا يتذكر ل ن ا ب ا ل ذ ي ن يوفود بعهد ا ل ل ه و ل ا ي ن ق ض و ن ا ل م ي ث ا ق و ا ل ذ ي ن يصلون م ا أمر الله به أن ي ص ل و ي خ ش و ن ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين ص ب ر ب ت غ ا ء وجه ربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه ا ل س ي ئ ة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 ن ع موسوعه عقب الدار ا ل ذ ي ي ن ن ق ن د النابلسي ل ه م بعد م ي ه ما أمر الله ه أن ي ص و ي ف د و ن ف ا للعلوم أ أ ر ض الاسلاميه ل أولئك ع ن س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 الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن م آ ء كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحيناه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 أ ف ل م ي ي أ س الذين آ م ن و ا أ ن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم, أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله الله لا ا يخلف ل موسوعه ي ع ا د ل ق د ا ت ه ز ا ل م ن ق ب ل ك ف أ م ل ي ت ل ل ذ ي ن ك ف ر و ث م أخذتهم فكيف ك ا ن ع ق ا ب أ ف م ن ه و ق ا ئ م على كل ن ف س ب م ا كسبت و ج ع ل و الله ش ر ك الحسنى ء أ م تنبئوا ه بما لا يعلم في ا ل أ ر ض أ م بظاهر من القول بل زين للذين كفوا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها د لهم عذاب في ا ل ح ي ا ة الدنيا موسوعه النابلسي ل ه م ا للعلوم د ا م ت ق ن تجري ن ت ت ح ه ا ا ل أ ن ه ا ر ك ل ه ا د ا ئ م و ظ ل ه ا تلك عقب ا ل ذ ي ن ا ت ق وعقب و ا ا ل ك الحسنى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 إليه أدعو وإليه أدعو موسوعه ب ك ك ذ ل أ ن ز النابلسي عربيا م للعلوم الاسلاميه واق ق د أ ر س ل ن ر ش ر ك ن الهدى شركه دعويه غ ي أ ت ي ب ح ي ة إلا ب إ ذات ن ل ل لكل أجل ه ك ا مضمون ا ج ت م ا ل ك ت ا ب